شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرم عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الأسفل ليسوءوا جواكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عزنا واجعلنا ذهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذابا أَلِيمًا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الْإِنْسَانُ عجولا وجعلنا الليل والنهار آيَتَيْنِ فمحونا آيَةَ الليل وجعلنا آية النَّهَارِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عذب السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نهلك قَرْيَةً أَمَرْنَا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم مِنَ من القرون من بعد نوح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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمذ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك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 فاخفض لهما جناح الذل من الرَّحْمَةِ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أَعْلَمُ بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فَإِنَّهُ كان للأوابين غفورا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 وإما تعرضن عَنْهُمْ ابتغاء رَحْمَةٍ من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مَغْلُولَةً إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما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 إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها ذلك مما اوحى إليك ربك من الحكمة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 114. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كنوا حجارة أو حديدا 116. أو خلقا من ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا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 ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الظر عنكم ولا تحويلا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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قبل يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا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 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ ربك أَحَاطَ بالناس وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً للناس وَالشَّدْرَةَ الْمَنعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ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 قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم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 وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مسكم الضر في البحر ظل من تبعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا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 ولقد كرمنا بني آدَمَ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بِإِمَامِهِمْ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 ومن الليل فتهجذ به نَافِلَةً لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أَدْخِلْنِي مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مخرج صدق وجعل لي من لذنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 وان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمه من ربك ان فضلا كان عليك كبيرا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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفدر الأنهار خلالها تفديرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني, بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني 114. لا لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر لا لأظنك يا فرعون مسبورا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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجعر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك